إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعذلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ألا تعولوا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُوَّ الْقُرُبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُكُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ولأبويه لكل واحد السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأميه الثلث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 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني وللذين يموتون وهم كفار هؤلاء كأعدنا لهم عذابا أليم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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ مُبْتَغًى وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غليظا ولا تنكحوا ما نكح من النساء ولا تنكحوا ما اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من مِنْ قَبْلِ أَنْ أهلهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ بالمعروف محصنات فَنِصْفُ مَا ولا متخذات أخدان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 وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْبًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَنَ اللَّهِ يَسِيرًا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 الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى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 ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل وان كنتم مرضى مرضاه على سفر او جاء احد منكم او جاء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كان عفوا غفورا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع ونبنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا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 إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ ك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا.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 فاستو فواه واستو لهم رسل لوجدوا الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا من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 ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالْمُسْلِمِينَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ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 ولَئِنَّ صَابَتُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزٌ عَظِيمٌ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 قل الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يقولوا هذه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كل من عند اللَّهِ فما لها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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 أو بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم يوم القيامة لا ريب فيه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 وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجْدِ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا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 وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِمَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ قَائِمَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل مهدانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم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 وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولهم أن فليبتكن ولا أمرنهم فلا يبتك آذان الأنعام ولا آمرنهم ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلَّا هُرُوَةً أُلَّا إِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَالَ ضل ظَلَّ غَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَأْفِرَ لَهُمْ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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله إلا وَمَن يُقْلِن اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إِيَاء إِهَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 فَأُلَايَكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرْتُم وَآمَنْتُمْ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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا للكافرين عذابا مهينا والذين آمَنُوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أُجُورَهُمْ وكان الله وفورا رحيما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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 تضلوا والله بكل شيء عليم